أي والأخ الكريم؟ هل أنت من الذين آمن؟ إذا استمع وارخلها سمعك. اتق الله. اجعل بينك وبين عذاب الله وقار. ثم بعدها انظر ماذا قدمت لغد؟ أي غد يا عبد الله؟ الغد قريب. ربما تكون هذه الليلة هي الأخيرة. وربما لن ترى الفجر. وربما لن ترى الشمس تشرب عليك بعد بعد هذه الليلة. ما يدرك. ربما لن ترجع إلى أهلك بعد هذه اللحظات بل ربما لن تسمع حديثي إلى النهاية وما يدريك هي أقرب من لمح البصر بل يا عبد الله الأمر يأتي بغته وفجأة أيها الأخ الكريم اجعل نفسك أمام الله جل وعلا وكأن الله يحاسبك وكأن ميزان الأعمال وضعك وكأن الكتاب قد وضع أمامك مما يمنع الناس عن رؤية هذه الحقيقة أمور أولها يا عبد الله الدنيا وانظر إلى تكالب الناس على الدنيا وما هي الدنيا تتزين لك في صورة امرأة وبيع وشراء ومجالس تشرب الشاي والقهوة إلى منتصف الليل ثم لا صرات فجر ولا قيام ليل هذه الدنيا يا عبد الله الدنيا أسهم وربا وأموال وتجارات، أريت كيف صدتنا هذه الدنيا الواحد منا من الصباح إلى المساء حاسب نفسك كيف تقضي وقتك كم للدنيا وكم لله جل وعلا عبد الله سن نفسك ما الذي غرك مما يلهينا يا عبد الله هذه الدنيا ملذاتك مما يلهينا نسيان الموت في هل تفكرت يوما في مصيرك يا عبد الله أسألك بالله اذهب إلى المقبرة يوم ريوم ليست بس على موعد ولا تقصد فقط اتباع الجنازة اذهب لوحده واجرس عند القبور وسلح لها هل يجيبك؟ أين جمال وجوههم؟ ما الذي صنع اسمه الديدان؟ أين قوة أجسادهم؟ ما الذي فعلت بهم من الأرض؟ يا عبد الله سلم سلم أين الملوك؟ أين العظماء؟ أين أهل القصور؟ أين أهل الأموال؟ أين أهل النساء؟ ماذا فعلوا في القبور؟ عبد الله سلم مجلس من دهن هل يجيبك أحد؟ لا تقول آخر مرة فعل هذه المعصية ما يدريك لعلها اللحم الأخير لعل ملك الموت ينتظر الله أول ما تقرب عند هذه المعصوى يهجم عنك لعلك تقوم لصلاة الفجر تسمع الأذان ثم ترجع وتنام لكنها النومة الأخيرة كيف تلقى الله جل وعلا تركت الصلاة نمت عن صلاة الفجر يا عبد الله لعلك تقول هي هي هي آخر مرة سوف أكلمها وأجلس معها وأختلي معها ثم أتوب إلى الله جل وعلا يختلي فإذا به يخالق الدنيا يا ويله خرج إلى حفرة ولا زال يترك بعض المعاصي والذنود يقول يا رب لحظة يا رب ليلة واحدة فقط تظنه لو رجع يقبل أولادك أو يعاشر زوجته أو يسكن قصرة أو ينفق أموالك لا ورب العزة يريد أن يرجع لاجل شيء واحد والله يريد أن يرجع فلا يرفع رأسه عن زجود ولا يقطع لسانه عن نكر الله يريد أن يرجع فيبكي الدم وليس الدموع توبة من تلك المعاصر والذنوب ولكن كذاب كذاب كان في الدنيا كثير ما يقول يا رب خلاص بعد زماء هذه الكلمات قال وعزتك وجلالك سوف أحاضر على الفجر وأقوم الليل وأعتزل الفجور والمنكرات فإذا بها بعد يوم يومين يرجع كما كان كلمة هو قائلها أصيد بمرض فقال يا رب ليش شفيتني من هذا المرض والله سوف أتوفر سوف أرجع وأليم وبعد أيام لما شفاه الله رجع كما كان كلمة هو لا الله لا تقول المرة الأخيرة ولا تقول إن شاء الله هذه آخر مرة انتبه يا عبد الله عبد الله ثباتك ودينك إلى أن تموت يا عبد الله ليست القضية يوم ليومين اليوم أصلي غداً لا أصلي اليوم أنا صالح بكرة مع الفجر فسقا لا إلى أن تموت وسوف تهتلى أنت على ماذا نتصبر يا عبد الله الواحد مننا يقاوم نفسه ويجاهد نفسه لصلاة الفجر بسم الله العافية. الصديق الأل والتقي الذي يصلي الفجر في جماعة، وكان لا يعدين الذي يصلي الفجر في جماعة شيئا كانوا يلومون الذي لا يقوم الليل. اما الفجر فمعتاد عنه الصلاة، وكان الذي لا يصلي فقط المنافقون. اللان يقاوم نفسه على صلاة العصر، يجاهد نفسه لترك تلك الفتات، أو لهجر هذا المسلسل، أو لترك تلك المباريات. وهذه الأفلام والمسلسلات يقاوم نفسه لحضور مجلس علم أو مجلس ذكر انظر الفرق بيننا وبينهم لماذا هذه الغفلة تعرف لما تعرف لما إنها النظرة إنها الكلمة إنه المجلس الذي نستمع فيه إلى والحرام والنميمة إنه يا عبد الله الذنب على الذنب على ذلك القلب حتى صار النكتة بعد الأخرى وبعد الأخرى حتى صار القلب إلا من رحم الله أسوداً وصار القلب لا يفتح وصار بينه وبين ذكر الله حجاب وصار كأن في أذنه وقرا ما يتدبر حتى أن بعض الناس يشتكي لي يقول والله في السجود أفكر في المحصيات في السجود أقرى أن يكون العبد والرب في المعاصي يا عبد الله أصابتنا أو وصلتنا إلى هذه الحالة أخي الكريم جلسة محاسب حاسب قبل أن يحاسب الله جل وعلا هذه النفس ضع كفة حسنات وكفة سيئات وانظر أيهما ترجح كفة الحسنات وكفة السيئات وإياك إياك أن تلتفت يمنة ويسرح وتقول أن الحمد لله أفضل من غيري أخي الكريم هذه وقفة في طريق العمر ولعلنا نلتقي وإياك عند الله جل وعلا وما يدرك لعلنا نكون تحت عرشه جل وعلا وعلا ولعل الله عز وجل يظلنا بظله يوم لا ظلنا إلا ظلنا فتأتيني فتقول لي يا فلان تذكر تلك الجلسة تذكر ذلك المجلس لقد تغيرت حياتي بعد حياتي ما ندري لعل أقبض بيديك وتقبض بيدي ونحن ندخل جنة الرحمن ما ندري لعلنا نكون من أول زمرة تدخل الجنة ما ندري يا عبد الله لعلك تأتين يوم القيامة فتقول لي تذكر ذلك المجلس جزاك الله عني كل خير فمنه بدأت أن أترق المعاصي بدأت أقيم الليل بدأت أصم بعض الأيام بدأت أحتكف على كتاب الله به هجرت تلك المجارس لعلنا نتقي عند الله جل وعلا فذلك هو الفوز الحقيقي اللهم اخلنا بلهمنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصرنا على قوم الكافرين أقول هذا بالقول وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصفه يجمعين